باركسبه مع انتي جمعه معلتي عصرته شدشتاز والقعده شحن 430 شوعه هجريه كمون عصرت قلته اغسطس قلت شحن عصر شدشتان ميلادي اتي بغسالين وذوزلناذرس مالت يوناي اصول الثلاثه للمجدد الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى و شرح زبنا زبونا زلو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا ماركس ابتناي مقرشا اركان الايمان تطولنا نرنا مالتي ون سودماني تؤمن باليوم الاخر نايمقرشا معلتي خمس زلو كنامن زيادما شادشيت عندي نا كابتن عندت نا ايمان مالتي باركس الشيخ بن عثيمين انتبه رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يذن المؤمنة فيضع عليه كنفه ويستره ويستره باركس حديث ابن عمر زوري ومالتي رضي الله عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم تاي لهم رب سبحانه وتعالى نتي مؤمن بارئ قيامة معلتي اتي السيتر ويدماغ كيشوفونه يد اللي رب سبحانه وتعالى يشوفنا له تيزن بالزغبره مالتي ا تاع سبحان الله اتقي ماته فقالا ذنب خلوه يرب سبحانه وتعالى هزبي كاب ادم عليه الصلاه والسلام كسابتنا ماشي راشى مخلوق اب حد يدخلنا كبنا سبحان شعود حي نبرسنا تقرب مالتي وسبكم حسقه في اللخ لخبل مو الرسول صلى الله عليه وسلم زب قلنا في الدرس التقسكو مالتي كمتا مستولدنا الله مالتي زي تطهرنا كي تخنشبنا كدانيه قلنا سانون قماي بلنا مالتي انتا اذا طرحنا بسنا بده كمتا كايتخن شمنا وكايتطهرنا تولدنا خمء نقرب مالتي المهم ابزم كلهم حزب رب سبحانه وتعالى كفضحه ايد اللي الناس بارازي انت يكبر رب سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى. ربي رب سبحانه وتعالى نابو رب فبغاظ خون زغونه سب ويزم هسبات زياتهم تاكبه مزلو كنت اموتوا هايقولون يقول اتعرف ذنبك ذا ذنب زقبركايو حد وانت كذا يبلو اتعرف ذنبك ذا زي اخذ ذكرادو ذا ذنب زي, زي اخذن ذكرادو عند بل ربي حتى فيقول نعم اي ربي حتى إذا اقره بذنوبه وراء انه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم هو يامن يا ربي ابزيها ذنب خنه هو يامن ندبل يا. كلنا نذنب ربي تغسل زباري خي يامن مالتي مزمؤمن موحد مالتي بدي احله زي الله فيك مستأمنه اذا زي انت طفي طفي ابننا بنارك خي دي مثل نعزبي ابن بدحر يرب سبحانه وتعالى نائب له ابد الدنيا ستيرك كامل ماني ابى اخيرا ستر كان له ماني حسابا يسير ربه غزا غروبه ذنبه بات نعمه المغفره غزاه له سبحانه وتعالى ربها يوم يقبرنا فيعطى كتاب حسناته تجي ملائكته تبذون الصحف مزغب يوهب مالتي مزغب زي زي الصحف زي بد الحمد لله رب سبحانه وتعالى ستيرك بالدنيا أب اباخره وستيرك الاخره ويبلو واما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين متفق عليه أما تم كفار والمنافقين اب رؤوس الخلائق حسب تاكبه حلو يصوعوا كستو انت كافر زنا بركه بالدنيا والعياذ بالله بايزي امنك انت قحدان بباك انتم اس مسلتي فاستما سلوا زنبركم المؤمنين منافقين كلكم نعودا يصوع مالتي اب قدمي حزبي فضيحه ربي يفضحهم مالتي بتا قبرهم مالتي سلازي انتا يباهلهم دماني اذا اتو يوم نربى حسيم مو زنبرو بالدنيا يباهلوا سلازي مرغم دعاء يوردهم نزوم عمزتي نفسهم زعمصوا اب كفرن اب شركن اب نفاقن زلتعطوا توبه خيبوا زموتوا معناتي هذا حديث متفق عليه وصا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بحسنه فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى اضعاف كثيرة انتج اجري اجر قبري لو حد سب فبجس دماني رب سبحانه وتعالى لحنت باعصرته حسبنا سبحانه حنت اجرجره كله عصرته اجريه حسبنا زغانينا يا, حسب سبحان. يا حسب زغانين رب سبحانه وتعالى لكسيو مالتي كساب 700 ضعف شوعتها 100 عز عزف صف صافي خيط مالك الى اضعاف كثيره ما لها له فقدي ابو تاتي بسح مالتي وان من همم بسيئه فعملها كتبها الله سيئه واحدة ذنب زغبرقن حنت ذنبيات تتصحفل الحمد لله تيزنبنا سيد تاع تصافنكو ايكوني ذنبي والله ربي اغفر لنا تنزلوا ذنبي ربي غفر لنا والا بعثرت عصف انت زغيت ذنبنا اذ بالله ابو حمام وداغنانيو لكن ربي رحيمي رحماناتو نتاقو تاعي قدمات سبحان كم تب حديث القدر يرب تقيس والله راح يمشي الا خاني نحنت جنبي بحنت احسبه سبحان الله انا نع... ني... اجرت اغينك نحنت بخدي مالتي بعصرتها احسبه ازي حديث الزماني رواه البخاري ومسلم وقد اجمع المسلمون على اثبات الحساب والجزاء على الاعمال كل مسلمون من ايام الصحابه والتابعين ومن بعدهم يجمع غيرهم تسامعهم حسابكم زلق يا ماعلتي كم هون كفلت كم زلوبه تصرحنا يا مالتيو ربي خير يسرحنا وهو مقتضى الحكمة فإن الله تعالى أنزل الكتب وارسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به والعمل بما يجب العمل به من واوجب قتال المعارضين له واحل دماؤهم وذرياتهم ونساءهم واموالهمsetlength رب سبحانه وتعالى كحسبنا يقبوه مغناته لاخات لي اخنا اي اي ترى بتي نردوا اقمقات رسلات لاخ لنا اخر رسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تحرزي عذري الا كل اي نغير كن كتابك اوريد مزوم رسلات زياتو نل بارودماني تقبلو وامنوهم قدفو توحيد حزو الى قاني القران كن قال لي رب سبحانه وتعالى كمون ابتي كتب زوردو قديم القران مالتي بود اسرحو قدن به زي توحيد زخيدو الى ناي بهم رزقن قانيتهم ان بالله مو غاني نزلت توحيد زي خسن اخلو حي المستتقمو ابسعه تزي اسلمنا جبره مرسي يبو مالتي زي سلاذ خندماني بحيلي تي توحيدتي نتمزع ابيو مالتي ابسعه تزي الجهاد وقع الرسول صلى الله عليه وسلم كندي نصرون مسيوم ولله الحمد صلى الله عليه وسلم سلاذي اتسدوم حلالكو اينو انبلاي سلا زبول بعد ابو لهب بعد ابو جهل وغيره كمون ذريه ناتاتمتمق والعتوسيدوم مالتي تن انسون كيترفخمون غنزبو اني كله سلبه مالتي غنيمه انو مالتي فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه ينزه الرب الحكيم عنه ازي انت ازاي كون كن حسام تزيه لونيرو ربما الرسلات لوخاتي لاخوانه كتب كانوا منتهي يوردالوا وقد اشار الله تعالى إلى ذلك بقوله فلا نسالن الذين ارسل اليهم ولا نسالن المرسلين نتم <تصفيق> لوخات كن حدتمينا لام ونون كل كلتين ولا نسالن كن حدتمنا اكوا مالتي اوكا كن حطو مينا قوا نزوم رسولات ابسي حكوم دو ما لاختقنوا بلا مينا نتوم حزبتا تون ما لاختمتكم دو لنا اصبح نكو كن حطو مينا سبحانه وتعالى فلنقصصن عليهم بعلم وما كنا غائبين بفل دد ماني ازي جات امولنا دماني اتزانتون كل خن نغرو مينا قيامه مع التزقات امي مالتي اتجوز حطو سرحو اي بخرنا نريوم نيرنا مالتي نريوم نيرنا انتي يسرحون انتي زاربو زي ابسوره الاعرف ايتين شدشت حساب شععه الرقبه مالتي زياني حساب والجزاء الايمان باليوم الاخر ثالثيتي الايمان والنار بجنن بجاهنم من ما نامنالنا رب خبتهم اهل الفردوس ربنا وانهما المال الابدي للخلق كلت زينما جنان جهنم رب خلقون زله مملسيتناي زخونه مخلوقه وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدونك بالله اكن رب توحيد حيز التقازوا ولا ذنب غيره رب غفرا لي ويدماني عذبو تا ذنب زقبره جنة ختوي فجن والنار كلتين هي تفاني بزرء لمكن برايه السنين كان اخذته بوتاز اللواني كله حزبي مالتي اتوم وحدين جنها اتو غلوتهم كفار والمنافق ان ما نبيعه والعذب بالله ناب نار اما تي مؤمن ذنب زله ربي رحيم يتدلي غفرا له يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء كعذبه تدلي غني بخندتازم بزبر عذبه جناتو اما كافر ومنافق تنيروا توبى خيبا اللي نحرميتوا ازول عاذ بالله نزار ال اب حو جهنم قمه اب عذاب مالتو رب سلمنا فالجنه دار النعيم التي اعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين ازاجنا زي ا رب سبحانه وتعالى من يعدا لي وا مالتي نتم مؤمنين تطوا في حرب زلور الذين امنوا بما اوجب الله عليهم الايمان به زي اتم امينو مالتي بتي رب سبحانه وتعالى ما گدن امون زبولم واجب گدن سلازو قنا امينو الحمد توحيد مس حزو اب جنات يوم ربها ب امقبرنا وقاموا بطاعه الله ورسوله مخلصين لله متبعين لرسوله مغانيب بتي طاعنا رب سبحانه وتعالى بو بتي تزازنا ربنا يا بو خيدوم موقاني يوم اصرم ربس لتغزو ان الله صلى الله عليه وسلم لما سلى تقاتلوا مالتي مخلصين لله متبعين لرسوله فيها من انواع النعيم ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اب جنان بقر اول مقدم عيننا زي رايتها سبحان الله شعوخ نريا ربي كبو كتمس جنان كتمس اهل الفردوس الاعلى ربي اكبرنا ولا اذر سمعت اذن نادما سمعتها زي فلد ولا خطر على قلبي بشر ولا خطر على قلب بشر قلبنا حسبنا يا زينفلد استنت ناون زينفلد مالتي شعوغن مالتي قال الله تعالى إن الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه اوتوم باي امنون صبورته كبار صبور صراحه صروحه اولائك هم خير البريه يعني خير الخليقه توم زبلت صفطرانزي اومي وميل بانصارو دماني اتم اهل النار كفار دماني شر البريه لذلك نايتوم المؤمن المستقسن تايلو جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار باركس جزاء ابزيدان زربل النار تا جناد ماك كفلي جمالك لكن مقابلنا صرحنا ايكونن رحما ربي والا بصرحنا جناخنا قدته مالت ايكونن ولا نسقم يا رسول الله زرعكم ايكونكم كذاتهم مسبلهم صحابه ولا انا الا ان يتغمدني الله بواسع رحمته برحمانه ربي عزتي صرحنا جنان زل مبينين ولا تخير مقبره مس جنان واداد ركه وحود لزي سلاذي هنا انتي مالتي تجنا رحمانا يا ربي انتي صبوس سبب مخنيات اغونالو مالتي سلاذي جننا لو اميلو عدن شمنا خبتن اسماتنا جننا عدن تجري من تحتها الانهر بتحتي انتي مالتي ربا وحزيل سبحان الله نبذ الدنيا بلا علي غير تربه اب جننا جنب بتحتي خا رب وحبهم يقبرنا خالدين فيها ابدا زران دماني اب اخ امتي همي لنا حاسبي لنا مشاغل لنا ها حميمين <تصفيق> جزاك خير يله احسنت اغني ها ها نا ورقت اجراءات قليله ابرسيون بارك الله فيكم و رزاي عن قرار ولا سبحان الله كبدي غريص النيل ذي سبحان الله العظيم وتعقل اذا كله ابتلاء الدنيا احنا ثل زيبل ابى اخيره يروح حسن يزبر. مهما كان اب بنزم كان يكون امن بسخه ذي خونه تتسمم نذا جنازي لكن نذا دون ازيا خنبل دينا عند حرشتنا دينا عند سبحانه وتعالى ززخخر الناس بالبزايات الدنيا عايته تعششكم مالك جنن الله ذكروا اخيرا لو ذكروا جهنم والله ابعن خيتاهات ادحنا اني أدحن بلو صبوا وسرحوا تحت حماه صرحت راحقوا رسول جاي قبرو الله ربي فاتم وليا المؤمنين نحن نربغ نفتوله جبوناي لكن ربخ فتوه كله جنب ذقليل ربي خليقه كحبك نعاخ فتوه كان كله والله خلي زينكم لذلك ختم ربي زف ربي يكبرنا ذلك لمن خشى ربها زيد ماني ننسي ربي الزفرح لذلك ربنا نفرح ها الدنيا اخي يا ديت مهما كان ابذات دنيا زائئه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ملك الموت امر يزوم ملائكه جننا يا رسول الله بل الرفيق الاعلى ومرافقه من رب سبحانه وتعالى دليل اخيره عشنه سلاذنتايو لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسمرصو اخيرا مرض وناتو رساله بقعه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلامتي دين كامل مو لهويني ازي مس, مس الرسول صلى الله عليه وسلم تردي يومها رساله بقعه وهو غاني الرسول صلى الله عليه وسلم اخر ما ريص كبسه الدنياه. لذلك حذر اب من قدر ربنا. توحيد نحس. وربنا سبحانه وتعالى دعان دخر يركالو خايباي سبتك ان شاء الله. فرح حسن الخاتمه لنا دعانا بالزح. ابتا توحيد ابتا سنه ربي يسنعنا. انزي ابسوره البيان رقبه مالتو. ايا قصري شو عتنش وانت نمرش ايا كتوصلكم دل يلخ ماطيع وقال تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون سوره السجدة لايه 10 شو عتمالد اب قصره 10 شو رب سبحانه وتعالى اب سوره سجده تايلو فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين مع عينها بس دبله كنت مت بقول لها الجنه سبحان الله دسبلكه ازي عاسي شويه خمزيه انت تقون دوم حشل ديتبلن هبز الدنيا ونا دس تبلكه انت نجر غيره نجر كاتوصلناي جننا ازيغن انتو رحماني ربي ربيتس رح انا ايكونن لكن جسرحنا مخنيات يخونالنا الجنان مقتهو معناتي ربي كبسب جنة يقبرنا ندبلكو ابزيا اتوب بالماضي تاسعه اخيرا زلزله وان شاء الله ابزمه تزورلو بزعبه الجنه والنار كنقت صلينا ان شاء الله رب غبتو سجنا يقبرنا كاب اهل فردوس الاعلى بمنه وكرمه ورحمته الواسعه التي وسعت كل شيء اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته